أكان الصلاة واجبات الصلاة مستحبات الصلاة اليوم نتعرف على هيئات الصلاة والهيئات هي الأشكال أو الأوضاع المعينة التي أفعلها في صلاة هذه هيئات هي أمور أيضا مستحبة لادئة بالحركات وليست بالاقوال فمنها من الهيئات رفع اليدين عند تكبيرة الاحرام وعند الرفع من الرفوع وعند أو عند الرفوع عند وعند رفع من الرفوع عند القيام للركعه الثانيه لما يعني لما اجي اكبر تكبيرة احرام الصلاه برفع إيدي كده هل برفع ايدي كده ها واضح ولما باجي اركع ايضا برفع ايدي حزوه الايه المنكبين وعند الايه الاذنين ويبقى كف ايدي ناحيه الايه وكذلك عندما اقول سمع الله لمن حمده برفع برضو ايه وكذلك بعد التشهد الاولاني يعني لما يقول اقوم لركعه الايه الثالثه في الظهر والعصر والمغرب والعشاء فاضل صلي بركعتين معنى خدنا خلنا ان شاء الله صلى عليه وسلم ده بيرك من هيئات الصلاه خلاص من هيئات الصلاه ان أضع يدي على صدري عند قراءه <تصفيق> عند قراءة الفاتحه يعني لما اقرا الفاتحه بحط ايدي الشمال على صدري واحط ايدي اليمين عليها من فوق خلاص دي ايضا من هيئات الايه الصلاه عند النزول الى السجود طبعا اختلف اهل العلم انزل احط ايديا على الأرض الأول ولا احط الركبتين الأول على كل حال دي هيئه ودي هيئه اللي انا شخصيا بميل اليه اني انزل باليدين الاول لكن انا نزلت باليدين إن الصلاه مش باطله حلوصلك الكلام ده كله اثناء صفه الصلاه خلاص من هيئات الصلاه الجلوس اللي بين السجدتين بيبقى ازاي بنيه رجل الشمال وبقعد عليه وبوقف رجلي اللي ايه اليمين ده في الجلوس بين السجدتين وفي الجلوس للتشهد الاول خلاص في الجلوس بين السجدتين وفي الجلوس لتشهد الأول اما في الجلوس لتشهد الاخير فانا بعمل حاجه اسمها التورق بروح مدخل رجلي الشمال تحت رجلي اليمين واقوم على الايه على المقعده على الارض ها وضع ايضا هيئه من هيئات الصلاه اما اقول لك هيئه يبقى لو واحد عجز عن فعلها خلاص لا شيء عليه لو أحد عايز تعمل صلاه هنجي الدكتور ما ومقدرش اعمل الكلام خلاص لا شيء عليا يفعل ما يستطيع لما الله عز وجل يقول فاتق الله ما استطعتم من الاهيئات ان انا وانا بسن بلبت عن الايه وبلبت عن الايه عن اليسار دي كلها ايه قلنا اسمها ايه هيئات للصلاه هيئات للصلاه واقل احوالها للاستحباب رفع اليدين قبل الاحرام عند الركوع عند الرفع من الركوع، عند القيام من الركعة الثالثه عند القيام الى الركعه الثالثه يعني بعد التشاهد الأول، كذلك من الهيئات وضع اليدين على الصدر عند قراءه الفاتحة، من الهيئات النزول إما بالجدين وإما بالرثمتين على خلاف فناه العلم، الكلام ده طبعًا ما فيش فيه، بطلان صلاة حدث الرائدة أو حدث خلاص، من الهيئات أيضا جلوس، جلسة ما جلسة الفتراش. اللي جلسة بين السجدين وجلس. التشاهد الأول أنا بفرش رجلي دوسرة ومعد عليها جلسة التورق اللي بتكون في التشاهد الأخير لأن أنا بدخل رجلي بيمين الشمال تحت رجلي بيمين وأجلس على الأرض على المقعدة من الهيئات أيضاً لتفاة يمينا ويسارا عند السلام أي سؤال يخلنا؟ إن شاء الله في اللقاء المقبل نتعرف على الصفحة والصلاة هذا هو صلى الله عليه وسلم